قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله وصلات والسلام على رسول الله وعلى آل وصحبه من وله وبعد اليوم من صلى في البخاري als je het is voor te is <lacht> een Het een Het كان فيها من الدروس والعبر وأشياء الكثير شيء تكلم عن صلاح الأحوال وعلاقة هذا بحسن المقال في الدنيا والآخرة وربط الأمر بالايمانيات والمعاني والتعرض للنفحات ولمواسم الخير ولمواطن يشرف فيها الزمان أو المكان أو كلاهما والحقيقه ان ربنا عز وجل الكريم المواسم كثيره اكثر من نصف العام مواسم تخرج من خير لتدخل في خير اخر ولكن احيانا كثره التكرار من طبع الانسان النبي صلى الله عليه وسلم كان, كان يتخول الصحابه بالموعظه مخافه السامه عليهم يعني يختار الاوقات مش على طول مواعظ مواعظ مواعظ لأن الإنسان من طبيعة الإنسان انه يسأم ويمل وحتى الأمور التي كانت هي نفسها علاج للملل والاستقامة ربما من تباعد الزمان وبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر والتأمل والتدبر عبادة جليلة قد يتطرق الملل والاعتياد آفت لاعتياد حتى لطاعت إلى أمور كان من شأنها أن تكون هي علاجا للملل والاستقامة والاعتياد فصار العلاج يحتاج إلى علاج يعني العلاج يحتاج إلى علاج آخر لأن الداء تراكم وأصبح مركب داء مركب ف... فالحل فيه وذكر الحل في, إيه؟ في التذكرة يعني نبي صلى كان يقول أرحنا بها يا بلاد الصلاة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم راحة فأصبحت الصلاة مع تباعد الأزمان وتظهر الأحوال مصدر تعب ومشاء قواوة وأصبحت الصلاة تطرق إليها وما أكثر ما تطرق إلى الصلاة من شروط وقلة خشوع وقلة تدبر وشروط للبال في الحياة المعقدة للناس تحياها كلنا لا يستمد ذلك الا من رحم الله عز وجل اصبحت حتى هذه الامور تحتاج الى منشطات هذه الامور التي كانت علاجا في يوم من الايام تحتاج الى منشطات فخطب الجمعه تذكره وموعظه تقع في باب وذكر هذه الدروس تذكره وموعظه حتى وان كانت في ابواب جامدة كالنحو مثلا ولكن ما زالت كلها في إطار وذكر ما زالت كلها في إطار السعي نحو الله عز وجل حلق الذكر كما كان الشيخ يقول في الخطبه كلها تحت باب وذكر فالتذكره هي العلاج ما في علاج آخر أن الإنسان يظل يذكر نفسه ويذكر من حوله ويذكره إخوانه هذا من فبائد الصحبة كما تكلم الشيخ في بالخطبة الصحبة الشريفة التي لم يتنازل عنها أشرف الخلق ستضاء عليه وسلم وكان يعني محفوظا من السماء ومع ذلك ما تنازل أبدا لا في المرحلة المكية ولا في المرحلة المدنية عن طلب الصحبة صحبة درجات حلقة ضيقة هو بكر وعمر حلقة أوسح وأوسح, وأوسح حتى عموم المسلمين والأمة فمن شرف الصحبة وذكر كلها تذكره واذا كنا نتعلم النحو سويا وندرس اللغه العربيه فكل شيء يحتاج الى مران التدريب وقلنا ان التدريب على النحو لا ياتي الا بكثره الممارسه ممارسه اللغه العربيه كيف تكون الممارسه تكون في القراءه وتكون في الالقاء تكون في الخطابه تكون في التدريس كلها ممارسات العلم الجامد لا يفيد يعني لن ينتج ولن يثمر لا يقعد في البيت يحضر الدروس ويسمعها ويذاكر ويحل في الامتحان ولا يطبق شيئا هذا لن يتقدم كثيرا يحصل بعضا من العلم ويفوته امور اكثر بكثير مما حصل لان هذا العلم لا يسكن الا على الانفاق وبالتالي البذل في العلم هو الاصل في الاستفاده من العلم يظل الشيخ والعالم يطلب يطلب يطلب فلا يسمع به أحد ولا يعني توجد بركة لعلمي حتى يبدأ في البذل يبدأ يدرس ويبدأ ينشر هذا العلم فيبدأ البركة تحصل فيما درس لأن هو أنفق منه وكثير حتى في العلوم الدنيوية البحثة كثير جدا إنسان يذاكر مواد دراسية وهندسية ولو يشرح لحد ممكن وهو بيشرح يستفيد أو يفهم شيئا كان خفي عليه أيام كان يذاكره منفردا وبالتالي كلها من أبواب التذكرة فمن الممارسة على اللغة العربية بالقراءة كما ذكرنا وأيضا من, من باب وذكر بعض الكتب اللطيفة صغيرة تقرأ كده جنب السرير كدا قبل ما تنام تحط كتاب كده تقرأ فيه قبل أن تنام كلمتكم من قبل على هذا الرجل هذا الرجل شيخ فريد الأنصاري رحمه الله مات قريبا هذا الرجل له كتابات يطرق فيها أبوابا هي من أكثر الأبواب اعتيادا عند الإنسان واجبات يوميه هو بفقهه كانت علاجا في يوم من الأيام ولكن صارت تحتاج الى علاج في هذه الأيام فهو يتكلم في مسائل من الأصول ومن الأساسيات ولكن تطرق إليها أو تطرقت إليها آفة لاعتياد، فصارت لا تؤتي الثمره المرجوة لم تعد أرحن بها فيتكلم مثلا عن الصلاة كلنا نصلي ولله الحمد ولكن ليس مصل كمصل وليست صلاة كصلاة فهو يتكلم في هذا الكتاب مثلا وهذا مختصر لكتاب أكبر منه قليلا اسمه قناديل الصلاة في فائدة مركبة أول فائدة في درسنا هذا أن الرجل كان اديبا فقلمه رقيق وأسلوبه جيد رجل أديب يعني اوتي لغة وادبا فيحسن التعبير بتراكيب لطيفة عن معاني دقيقة أسلوبه جميل فعلا يعني نعم لا تحتاج إلى منقيش ولا شيء كلام ان شاء الله معاصر وميسور والشيخ توفي من ثلاث أربع سنوات لما كانش يعني من العصور الأولى ولا هو من إيه؟ من, من العرب الأقحاح ولكن أسلوبه جميل فيفيد من حيث التدريب على اللغة وثانيا وهو يعني أهم الأماكن إن هو ينبه الإنسان إلى بعض الغفلة التي قد تتطرق إلى العبادات الأساسية كالصلاة والذكر وعلى رأس الذكر قراءة القرآن لمجموعة رسائل وكتب في هذه الأمور الثلاثة كيف ينتبه الإنسان وينفض عنه الغبار غبار الرتابة والاعتياد في الصلاة؟ فيستحضر من المعاني ما ينبغي أن يكون موجودا دائما أبدا ولكن تشارق الكلمات في اللغة العربية في المبنى لا يأتي إلا من التشارك في المعنى فما سمي القلب إلا من تقلبه أما سمي الإنسان إنسانا إلا من نسيانه فالإنسان ينسى والقلب يتقلب فالاشتراك في الحروف في البناء تعني الاشتراك في المعنى بشكل ما فهو عارف الرجل كان فقيها نحسبه وكذلك يريد أن ينبه الإنسان إلى أمور هي معلومة ومستقرة ولا تخفى على أحد ولكن هو يترك باب الغفلة احذر أن تتحول الصلاة من عبادة إلى عادة وأن يتحول القران وقراءه القران من تدبر وتامل الى واجبات يوميه حتى من الحفاظ ومن اهل القران ممن لهم اوراد قد يتلو الايه مرات ومرات ولا يتوقف عندها ولا يسال نفسه ماذا تعني هذه الايه حتى يقرأ كلمات احسب انها كانت من قلب مخلص ومن قلم يعني اوضعه الله عز وجل بعض الاخلاص وأراد أن يترك أثرا فقدر الله له ذلك كلمات معتادة واحاديث مشهورة ربما نعلمها جميعا ولكن لما توضع هكذا في عقد واحد الحديث بعد الحديث والآية والآية والأثر بعد الأثر تأتي بنتائج إن شاء الله جيدة تلمسونها إذا ما قرأتم فهذه قراءات لغة مفيدة ودينا وشرعا وديانة وقلبا تحرك بعض السواكن وفي أمور تحدث كل يوم فربما تخرج من إطار العبادة الجزيرة بالتأمل إلى إطار العادة التي تحتاج إلى بعض التنبيه فهذا كتاب اسمه الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج رسالة كما ترون يسيرة وهي مختصر لكتاب آخر اسمه قناديل الصلاة وقناديل دي ايه أي, أي أنواع من الكلمات صيغة منتعل الجموع <تصفيق> قناديل الصلاة فلعلنا إن شاء الله لما نتقدم في المنهج قليلا نعمل واجب يعني قراءة في آخر الدرس نعدي الكتاب كده على الاخوه والكل يقرا يقرأ بعض فقرات من, من الكتاب وهو الرجل يعني كان يحتسب فيها نيات فهو يتكلم عن هذه الرسالة فيقول ثم هي رسالة خاطبت بها جموع الحيارى والمغمومين من الشباب والكهول ممن ضاقت عليهم الارض بما رحبت فحاصرهم الخوف وطاردهم القلق وحطمهم الياس والقنوط اما بسبب خساره في المال او فقدان لجاه او منصب او غرق في اوحال الخطايا لا يستطيعون منه فكاكا او فشل عموما في الحياه وبدل أن يلتجئوا إلى الله يرتمون في أحضان الضلال ويضيعون في التيه فيعالجون الداء بالداء ويطفئون لهيب العطش بالرنضاء فلا يزيدهم ذلك إلا رهقا فأسلوب لطيف جميل ولو رفعوا أبصرهم قليلا إلى السماء لشاهدوا شلالات الروح تتدفق بالرحمة والسلام فالصلاة تحرر الإنسان من مخاوفه وأحزانه وأوهامه وتسلحه بحفظ الله تعالى وتأهيده فأنا أنصح بكتب هذا الرجل ولعل مع قرب رمضان ورمضان شهر الصلاة وشهر الصيام وعبادات يعني قل أن تجتمع إلا في هذا الشهر المبارك فحتى تتم الفائدة والإنسان يعني يستفيد بما يسمع من القرآن في الصلاة ونحوه ينعش الذاكره بكلمات هذا الرجل وتدبره في العبادات اليومية وعلى رأسها تلك الثلاث الصلاة والذكر بشكل عام ثم القرآن بشكل خاص طيب ثم النحو إحنا كنا دخلنا في نصف الكتاب الثاني وقلنا نصف الكتاب الثاني نقول ثاني ان ابن اجر روم خصص نصف الكتاب الثاني للاسماء ولما تكلم فيه عن الافعال فبدا يتكلم عن ما يقع من الاسماء مرفوعا وما يقع منها منصوبا وما يقع منها مخفوضا حتى يستطيع الانسان انه يميز من الموقع الاعرابي للكلمة إذا كان حقها أن ترفع أو أن تنصب أو أن تجر لما الإنسان يتكلم أو يقرأ يصيب ولا يلحن. وأنه هو يتوسع في المرفوعات أكثر من القسمين الآخرين ثم يتوسع بشكل بقدر أقل في المنصوبات ثم يوجز العبارة في صفحات قليلة في أنواع المخفضات وهو ذكر ان المرفوعات كان سبع مرفوعات ألا وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان أخواتها وخبر إن أخواتها والتابع لواحد من هذه الستة والتوابع أربعة وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل واحنا بقينا ثلاث مرات من نتكلم في هذا الكلام واربع مرات ونعيد فيه عسى إنه إن شاء الله عز وجل هيستقر بدأ بدأ ابن أجر الروم وكذلك فعلنا كما فعل بالفاعل فتكلمنا على الفاعل وعلى تعريفه وعلى أقسامه من صريح ومؤول بالصريح ومن ظاهر ومضمر وأقسام المضمر من حيث نوع الضمير إذا كان تكلم أو خطاب أو غيبة ثم ثنينا بنائب الفاعل وذكرنا بضعه مسائل في اختيار المفعول به نائبا عن الفاعل وايهما أفضل في التسمية هل يسمى نائب فاعل ويسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله واخترنا أحدهما وقلنا الفعل الذي يغير كيف يغير الفعل حتى يبنى للمجهول وقلنا أي الاسمين أفضل الفعل يبقى مبني للمجهول ولا مبني لما لم يسمى فاعله واخترنا أيضا أحدهما وذكرنا أن نفس التقسيم الموجود للفاعل موجود أيضا لنائب الفاعل فهو قد يكون صريحا أو مأولا بصريح وقد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا وإذا كان مضمرا ربما كان ضمير تكلم أو فطاب أو غايبة ثم يأتي دور المبتدا والخبر الفاعل ونائب الفاعل ده نوع من أنواع الجمل لو الجملة تصدرت بفعل مبني للمعلوم أو مبني لما لم يسمى فاعله يسمى جملة فعلية أما إذا كانت الجملة اللي هي بداية الكلام مطلقا أول ما راجل تكلم قال محمد مجتهد أول الكلام يعني فيش أي حاجة قبلها فده أول الكلام لفظا ممكن يكون أول الكلام معنا يعني في كلام تاني قبله ولكن ده كلام جديد مستأنف ده كلام إيه مستأنف وهو نسبة مستأنف <تصفيق> هو يعني استئناف تكلمش شيخ لو سمحت <تصفيق> طيب بيقول لك مثلا في المسألة الفقهية يقول لك أحدث وهو يطوف يعني هو بيطوف حوالين الكعبة في حج أو عمرة أحدث احنا عارفين بإيه أن الطواف صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام فلا تكلمه إلا بخير الطواف صلاة معنى كده أن الدخول في الطواف يحتاج ما يحتاج للدخول في الصلاة طيب لو فيحتاج إلى طهارة طهارة كاملة طيب وفا الطواف أحدث إيه الحكم في المسألة يخرج يتوضع اختيار جمهور العلماء الشيخ الإسلام متنمع لي كلام تاني بس ما علينا من كلام الشيخ الإسلام جميل جدا بقول لك بقى إيه؟ ثم السؤال بعد أن يتوضأ يستأنف أم يبني يستأنف أم يبني طبع عشان تجاوب على السؤال لازم الأول تبقى عارف يعني يستأنف يعني يبني <تصفيق> وانت هتجيب على أي أساس وربما انت بتجيب إجابة تظن انك تقصد شيء ولكن نتيجه ان احنا مش عارفين يعني ايه استئنف فتجيب السائل بشيء اخر جميل جدا استئنف يعني يبني من حيث انتهى جميل صح يبدا من حيث انتهى يعني لو احدث في الشوط الرابع فسد الشوط الرابع فهيرجع هيتوضح ثم يأتي فايه فيستئنف يعني يبدا من عند الحجر ثاني الشوط الرابع او الرابع والخامس والسادس والسابع فنضيف اربعه اشواط صدق أو لا تصدق إن هذا عكس المعنى الصحيح 180 وثمانين درجة. إن يستأنف معداه يبدأ من الأول. يعني لما تيجي تشوف بع الفاتورة تشوف بعه ممكن إنسان يقرأ الكتاب <تصفيق> وروح يوفتي الناس في الحرامين. <تصفيق> يا رجل أنت يلزمك أن تستأنف. يعني استأنف يا مولانا استأنف عندك من أربع شغلات. مع أن يستأنف معناها انتقد الطواف جميعه ويحتاج أن يبدأ من البداية فيطوف سبعة أشواط جديدة أما يبني يعني أكمل يعني أنا بنيت شيء آه فهأكمل ما بدأت وابني فوق ما بنيت يعني بنيت ثلاث أشواط فأنا أكمل بعدها أربعة أشواط تكمل الثلاثة فيحصل السبعة لكن المقصود في الكتب في في هذه الفتوى أن يستأنف يعني يبدأ من جديد وبالتالي عندنا في النحو واو الاستئناف هذا كلام المستأنف فأنت تظن أن مستأنف يعني مستكمل <تصفيق> يعني يبدأ ما بعده أن أبدا واو الاستئناف في النحو تفصل ما بعدها عما قبلها ملاش علاقة وما فيش أثر إعرابي يترتب قبل مما قبل واو الاستئناف على ما بعد واو الاستئناف فمعنى كلام مستأنف يعني كلام جديد فلما اقول لك ان المبتدا والخبر اما ان يكون بدايه كلام المتكلم اول حاجه قالها او يكون كلاما مستأنفا يعني هو في خضم كلام ولكن المعنى جديد واحنا ما زلنا نكرر يا اخوان ان الاعراب فرق المعنى يعني لن تتمكن ابدا من قراءة الكلام قراءة سليمة وإعرابه اعرابا صحيحا إلا إذا كنت مدركا لمعنى الكلام وإلا يخفى الكثير فالمبتدا هو ابتداء الكلام إما ابتداء مطلق ما أبلوش أي حاجة أو ابتداء نسبي أبليه كلام ولكن مستأنف يعني هذا كلام جديد لا علاقة لما بعد لما أول هذا الكلام بما قام من حيث الإعراء طيب وبالتالي بيقول ابن أجرون في التعريف بيقول المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية إذا, إذا بدأت البداية أحد شقي الجمل في اللغة العربية قلنا أن الفاعل ونائب الفاعل يستخدم بداية لجملة فعلية اما المبتدا والخبر المبتدا يستخدم بدايه لجمله اسميه الجمله الفعليه اعرابا وبلاغه ليها مواطن والجمله الاسميه اعرابا وبلاغة ليها مواطن يعني اللغة اللغه العربيه لغه دقيقه جدا يعني يبقى في اسباب تحمل المتكلم اذا كان بليغا اديبا على ان يستخدم اللغه الفعليه في بعض الاحيان ويستخدم لغه اسميه في احيان اخرى والقران مليء بامثله لا اول لها ولا اخر من لطائف ودقائق في هذا الباب جميله جدا وأعني حتى لا نكثر ولا نطيل اعطيكم مثالا واحدا في سوره هود من جميل ادب سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما جاءته رسل ربه ولقد جاءت وصلنا إبراهيم بالبشرة قالوا سلاما قال قال إيه هم قالوا سلاما قال سلام قال إيه ما قالش سلاما هو كمان وهي مش ساكنه عشان إحنا وقفنا عليها لأن هي لو منونة بالفتح كنا نقف عليها بالالف قالوا سلاما قال سلاما لو كانت منونة بالفتح فهي مش ساكنة عشان عليها تنوين هي الأولى قالوا سلاما عشان هي منصوبة قال سلام عشان هي مرفوعة قبل ماذا رفع إبراهيم عليه السلام نفس الكلمة ردا على كلمة أخرى قيلت له منصوبة كان من حقه الملائكه بدأوا قالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما أو نلقي عليك سلاما فطالما نصبت كده أكيد في حاجة نصبت كلمة سلام صح؟ متفقين نمتفقين للأصل في الكلام الرفع ولا ينصب إلا لسبب فإطنية منصوبة على أنها إيه مفعول لكلام محذوف قبلها قالوا سلاما أول كلامهم كده كان منصوب لأن ما ينفعش مبتدأ يحبون الاسم المرفوع يبقى هي مرفوع لانها مفعوله لكلام محذوف قالوا نسلم عليك سلاما نلقي عليك سلاما طيب نص الكلام الكلام في الجملة. هذا من من يعني من عجائب في بس فهمنا منها كل المحذوف. نسلم عليك سلاما او نلقي عليك سلاما فرد أن إيه؟ قال سلام أي سلام إيه الداعي؟ الداعي هو أدب القرآن الذي لم يكن نزل ايامها ولكن الأنبياء يعني ربهم الله عز وجل وصنعهم على عينه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فكانت تحيه إبراهيم عليه السلام أحسن وأفضل من تحيه الملائكة كيف؟ جملة الفعلية فيها نوع فيها معنى الزمن احنا قلنا الفعل لكلمة تدل على معنى في زمن فدائما فيها معنى الانتقال في حركة هي اما حصلت في الماضي هي اما بتحصل دلوقتي هي اما مطلوبة الم... ففي حركة في الموضوع في انتقال من الى وضع لم يكن سلاما الى وضع صار سلاما يعني احنا بنطمنك ما جئنا الا في خير إنما هو رد عليهم قال إيه قال الأمر كله عندي سلام الوضع مستقر وثابت وغير متنقل يعني شاني كله سلام كل ضيوفي في سلام يبقى الجملة الاسميه ما فيهاش معنى التنقل إنها تبدأ باسم وإن الاسم إيه؟ ما, ما دل على معنى في ذاته مجردا عن الزمان ما فيش انتقال ما فيش حركة لا في ماضي ولا في مضارع ولا في مستقبل وبالتالي الجملة الاسميه فيها نوع من التوكيد فيها نوع من الاستقرار والثبات لأن ما فيهاش معنى الزمن ما فيهاش إيه؟ معنى الزمن في من السياقات والمعاني اللي قد تستبدل فيها الجملة الفعلية بجملة اسمية إن المتكلم يريد أن يؤكد على المعنى الذي يقوله ويريد أن يضفي عليه نوع من الثبات والاستقرار وعدم الانتقال وده أحد أقوال المفصلين في سبب رد إبراهيم عليه السلام بمرفوع على منصوب وبالتالي تبدأ الجملة الاسمية باسم مرفوع كما يقول ابن أجره والمبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية إيه يعني إيه الكلام دائما في التعريفات يأخذوا التعريف يفسروا كلمة كلمة وقول لك دي يخرج بها كذا من من أقسام الكلام الأخرى كيف يخرج الخبر يخرج الفاعل يخرج المفعول باقي المرفوعات فقول إيه الاسم يخرج بالاسم يعني التعريف دا يخرج من تعريف المبتدا ما لم يكن اسما يعني كان فعل او حرف يؤدى بره مش معا من فعش ابدا حتى لو صدر الكلام بحرف او فعل فدا يقينا مش مبتدا والثاني ان يكون مرفوعا يعني احنا نشوفه في الجمله مرفوع زي سلام كده امري سلام طيب فخرج بذلك لو تقدم في اول الكلام اسم معنى انا دهاتي خرجت الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظيه جيد خرجنا بالاسم ايه الفعل والحرف خلاص من اول كده نتكلم في الاسماء طيب المرفوع يبقى لو تقدم اسم فداخل في الجمله في اول جزء في التعريف داخل معانا ولكنه ليس مرفوعا يبقى ما يبقى مش مبتدا يقينا مش مبتدا كما لو تقدم المفعول به زيدا مررت به زيدا اكرمته بلاش مررت به زيدا اكرمته ده يقينا المفعول به مقدم على الفعل والفاعل فهو جاء في اول الكلام وهو اسم ليس فعلا ولا حرفا ولكنه منصوب وبالتالي ما ينفعش يكون مبتدا فاضل اخي بقى الاسم المرفوع ثالث حاجة في التعريف ايه المجرد او العاري عن العوامل اللفظية يعني ما قبلهوش حاجة هي تؤدي الى إن هو يكون مرفوع فيخرج بكده ايه ايه اللي احنا اخدناه الاسم المرفوع الذي المذكور قبله فعله ده تعريف ايه الفاعل الاسم المرفوع المذكور قبله فعله ده الفاعل انما الممتدأ ممنوع يتقدم عليه شيء والا ميبقاش مبتدا يبقى حاجه تانية نروح ندور بقى هو إيه بس هو مش مبتدا تمام طيب هو بيقول العاري عن العوامل اللفظيه خرج بكده زي ما الشيخ بيقول كان واخواتها اسم مرفوع بس قبليه كان وخرج بيه الفاعل ونائب الفاعل طيب وهو لما قال الخالي عن العوامل اللفظية لي ما قالش الخالي عن العوامل وخلاص يعني الاسم المبتدع هو الاسم المرفوع الذي لم يتقدمه شيء الخالي عن العوامل المجرد من العوامل لهو قال لفظية صح طب وانا لما باجي أعرف المبتدع أو المبتدع إيه مرفوع وعلامة رفعه كذا لو كان اسم مفرد لو كان مثنى جمع هي مرفوع دي أي نوع من أنواع الكلمات في اللغة العربية لا لا لا يعني صرفيا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا, ولا ايه مرفوع مرفوع دي يعني رافعه غيره في حاجة خلت المبتدا مرفوع فأنا دائما في الاعراب يقول لك ايه هو هتقول مجرور بالكسرة يقول مجرور بالحرف وعلامة جره الكسرة هو, آه هو تقول الفاعل مرفوع بالضمة لا هو مرفوع في حاجة رفعته الفاعلية أو الفعل قبلهم على الاختلاف وعلامة رفعه كذا طب المبتدأ مرفوع مرفوع اسم فعول تمام فلازم في حاجة هي أن يخلته هو مش هرتفع لوحده كده من نفسه وقال يعني ما كناش قلنا عليه مرفوع فهو خالقه ما قبله كل ما لا كان ولا فعل ولا غيره من الحروف ولكن هو مرفوع بكونه مبتدأا موقوعه اسمه إيه؟ مرفوع بالابتداء حنشوف الأمثلة في الإعراب في الكتاب بعد قليل وهو بيعرب بيعرف الإعراب الكامل الأكاديمي هيقول مبتدا مرفوع على الابتداء هو مرفوع بالابتداء وعلامة رفعي الضمة أو الواو أو أو أو تمام؟ يبقى هو مبتدا متجرد عن العوامل اللفظية لأنه شئنا ما بينه لا بد أن يكون هناك إلا معامل معنوي أدى إلى أن الكلمة دي بقت مرفوعة أو منصوبة أو سواها فالمبتدأ هو الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظ وضيحه العاري من ايه لا تعريف كل كلمة وقعت في كلام العرب اسما مرفوعا خلا من عوامل قد تؤدي الى رفعه يرفع على ابتداء يبقى ده ايه ده تعريف المبتدا بيقول <تصفيق> شكل المرفوع ده اشرف من علم العرب الله الاجتهادات بقى في أشرف وأقوى والكلام جميل هو أقوى علامات الاعراب الرفع ولذلك هو الاصلي ولكن مازال النحويون يبحثون يبحثون عن سبب أو عامل يؤدي إلى إن ينفع القال عليه مرفوع يعني رفعه سواء في حاجة أدت إلى ومش مرتفع بنفسه ولا كنا أقربنا كنا قلنا إيه مبتدأ مرتفع بالضمة هو <تصفيق> إيش مرتفع وفي حاجة تانية رفعته فهم قالوا إيه مرفوع ولنتذاع تاع كهذي دي مسألة جانبيه انا اقصد كل ده عشان لك هو لي ابن اجر روم قال عن العوامل اللفظيه ولم قدرش يقول العاري من العوامل ويسكت لانه إن خلا من عامل لفظيه فلا يخلو ابدا من عامل معنوي الا وهو الابتداء يبقى المبتدا الاسم المرفوع العاري او الخالي او المجرد عن العوامل اللفظيه طيب ضرب مثال بيقول كقولك محمد حاضر محمد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه محمد حاضر وحاضر حيقول معناها او موقعها الان يبقى محمد في هذه الجمله اسم مرفوع لم يتقدمه اي عامل لفظي الجمله ده اول الكلام محمد حاضر وانتهت الجملة طيب بيعرف الخبر قال والخبر عشان الجملة تتم الجملة من شقين مبتدأ وخبر ده دول شقين الجملة الاسمية. الجملة الاسمية قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه الإسم المرفوع المسند إليه يعني يأتي مبتدأ اسم مرفوع عاري من العام اللفظية ثم لابد حتى تتم الجملة ويكون الكلام له معنى ما يكونش لغو لابد أن يأتي شيء بعده يتمم المعنى هو والمبتدأ يؤد يؤديان معنى ما يبقى الكلام مفيد له فائدة محمد فقط ملهاش فائدة حاضر يبقى زي ما ابن مالك بيقول بيقول إيه والخبر. هو الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. ابن مالك يقول في تعريف الخبر الخبر هو الجزء المتم الفائدة كالله بر دي جملة مبتدا وخبر الله عز وجل بر كثير العطايا والمنن والأيادي شاهدة يعني والمثالين دول فيهم قدر كبير جدا من التوفيق من الله عز وجل. ابن مالك رحمه الله كالله بر كثير العطاء والايادي اي النعم والايادي شاهده يعني نعم الله في الكون تشهد ان الله عز وجل بر فالله بر مبتدا وخبر والايادي شاهده مبتدا وخبر كلاهما هما جملة جمله اسميه يبقى الخبر هو الاسم المرفوع المسند الى المبتدا طيب حكم كل من المبتدأ والخبر احنا بنتكلم عليهما في باب المرفوعات يبقى دول احنا كده اخدنا كام من المرفوعات اخدنا الفاعل واخدنا نائب الفاعل ثم المبتدأ ثم الخبر طيب في المثالين بتوع ابن مالك قال الله بر وال ايادي من جوانب التوفيق في هذا هذه الامثلة ايضا ان المثال الاول المنتدى والخبر معرب فيهم بعلامات ظاهره الله بر ضمه وضمه ثم الايادي ده اسم نوع ايه من اسماء حد يقول اي نوع من الاسماء هذا الاسم الله بر والايادي شاهدة ده اسم الاسم المنقوص اللي هو منتهي بياء قبلها كسر الاسم المنقوص وقلنا ان اسم منقوص ليه لأنه نقصت من الظهور عليه بعض علامات الاعراب وبقيت بعض العلامات فالايادي ثقيل جدا ظهور الضمة عليها فلا تظهر الضمه وتعرب بضمه مقدره وبالتالي المبتدا والخبر كلاهما قد تكون الإعراب علامه الاعراب اصليه قد تكون فرعيه وقد تكون ظاهره وقد تكون مقدره جيبنا اجر الام في المد وقال نحو قولك زيد قائم ده مبتدا وخبر مرفوعان بضمه ظاهرا وبعدين قال والزيدان قائمان مثنى مبتدا وخبر كلاهما مرفوع وكلاهما مثنى مرفوع بالالف نيابه عن الضمه يعني علامه فرعيه فبقول ايه وحكمه كل من المبتدأ والخبر الرفع كما رأيت وهذا الرفع إما أن يكون بضمة مظاهره نحو الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإما أن يكون مرفوعا بضمة مقدره وأن اسباب التقدير إما أن يكون التعذر أو, أو الثقل أو المناسبة التعذر ضرب له مثالا بقول الشيخ محمد عبد الحميد قال موسى مصطفى من الله موسى صلى الله عليه وسلم مصطفى من الله عز وجل فمصطفى اسم أي نوع من الأسماء موسى أي نوع من الأسماء مقصور يعني آخره ألف ولا يكون قبلها إلا مفتوح موسى مصطفى من الله عز وجل لا تظهر عليه اي علامات فهو مرفوع بضمه مقدره يبقى موسى مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه ضمه مقدره منع من ظهورها التعذر ومصطفى كذلك نفس الكلام خبر وإعرابه كذلك طيب الـ الـ احنا قلنا العامل اللي ادى الى رفع المبتدا هو الابتداء او العلم طب الخبر اللي رفعه المبتدا فيقولوا ايه مرفوع بالمبتدا وعلامت رفعه كذا وكذا ايا كانت يبقى المبتدا مرفوع ان اردت ان تفصل تاني وانت تعرب ان اردت ان تفصل وانت تتحمل نتيجه هذا القرار يعني وانت بتجاوب في الامتحان لو حبيت تفصل قوي تتحمل النتائج لو اجملت يعني توشك ان تنجو يعني ارجوا <تصفح> في النجاه ان انت تقلل من التفاصيل ولكن والله لو واثق من المعلومه ودراسه قدم راسخه خلاص توكل الله اقدم والله <تصفيق> <تصفيق> يكفي الشجاعه نعم والله وشرف المحاوله يا شيخ محمد دي ممكن تكون في سياق اخر غير ورقه الاجابه <تصفيق> في ورقه الاجابه عما تكتب جيد كيف <تصفيق> <تصفيق> محمد <مهار> ممكن شيخ محمد يحاول يبقى عنده شرف المحاولة وهو بذاكر ويجي في الامتحان بقى فيصيب ويجيب إجابة سليمة ما حاولتش لم تنل شرف المحاولة ما تجيش بقى تحاول في الورقة <تصفيق> حاول قبلها وتعالى جاوب إجابة سليمة مش متأكد عليك بالإجاز تمام مبتدأ مرفوع وعلامة رافعي كذا خلاص مش هو قدر أقول لك اه دا انت مش عادف انها مرفوع بالابتداء لكن لو كتبت حاجة تانية غير الابتداء أسائلك. صح ولا ولا في مشكلة صح طيب ونحو ليلة فضل البنات ليلة فضل البنات برضو اسم مقصور واسم مقصور ده مبتدع وده خبر وإما أن يكون بالضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل نحو القاضي هو الآتي القاضي هو الآتي فالقاضي مبتدع مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه مقدره منع من ظهورها الثقل والاتي كذلك واما ان يكون مرفوعا بحرف من الحروف كما مثل ابن هشام في المتن بقوله الزيدان قائمان والزيدون قائمون مثل الشيخ في الشرح أيضا بقوله المجتهدان فائزان المجتهدان فائزان ثم في يعني فائدة إضافية يقول ولا بد في مبتدأ والخبر أن يتطابقا في اثنين من خمسة واحد من ثلاثة واحد من اثنين واحد من ثلاثة اللي هو إيه الإفراد والثنية والجمع يعني لو ده مفرد يبقى ده مفرد مثنى يبقى مثنى جمع يبقى جمع تمام وواحد يبقى ده واحد من ثلاثة وواحد من اثنين اللي هم التذكير والتأنيث يبقى اثنين من خمسة قال ولابد في ناثر والخبر من أن يتطبق في الإفراد نحو محمد قائم والتثنية نحو المحمدان قائمان والجمع نحو المحمدون قائمون وكذلك في التذكير كما في هذه الأمثلة وفي التأنيس نحو هند قائمة والهندان قائمتان والهندات قائمات يبقى إفراد أو تثنية أو جمع تطابق تذكير أو تأنيف كذلك تطابق طيب ده أول جزء في الإيه من حيث التعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري من العوامل اللفظية والخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ والمبتدأ يرفع بالابتداء والخبر يرفع بالمبتدأ جيد؟ وكلاهما حقه الرفع إما بعلامة أصطية أو فرعية والأصطية إما ظاهرة وإما مقدرة حسب نوع الكلمة قال والمبتدأ قسمان زي ما فصلنا تماما في الفاعل ونائب الفاعل يفصل نفس الكلام في المبتدأ في أنه إما أن يكون يكون ظاهرا أو مضمرا ولو كان مضمرا كذلك ممكن أن يكون ضمير تكلم أو خطاب أو غيبة ونحن قلنا أن الضمائر 12 2 للتكلم وخمسة للخطاب وخمسة للغيبة وذكرنا كل الأنواع هذه من قبل قلنا التكلم يستوي فيه المذكر والمؤنث وهو ولكن يختلف في المفرد والجمع فاقول انا ونحن المفرد المؤنثة تقول انا والمفرد المذكر يقول انا كلاهما يقول نفس ال... نفس الضمير وقتلك في الجمع جمع الرجال يقول يقولنا نحن وجمع النساء يقولون نحن يبقى التكلم ضميرين اثنين. انا ونحن انا للمفرد ونحن للجمع او للمفرد المعظم لنفسه لو كان ربنا في القرآن ما أكثر ما تكلم عن نفسه عز وجل بصيغة الجمع والسماء بنيناها بأيد وإن لموسع وضمائر الخطاب الكلام موجه إلى حاضر في المجلس خمسة اللي هي اتنين للمفرد مذكر ومؤنث أنت وأنتي ثم مثنى يستوي فيه المذكر والمؤنث انتما ثم انفصلان مره اخرى في الجمع الانتم وانتم انتم وانتم نفس الكلام ينطبق ضمائر الغيبه اثنان للمذكر وهو وهي والمؤنث المفرد وواحد فقط للمثنى هما واثنان اخيران للجمع هم وهنا كل هذه الكلمات تقع مبتدا كما يقع الاسم الظاهر مبتدا وده تقسيم المبتدأ إلى, الى ظاهر ومضمر وإحنا كنا قلنا في تعريف الظاهر في الفاعل لما قلنا أن ينقسم برضو إلى ظاهر ومضمر اسم الظاهر ما يدل على معناه دون حاجة إلى قارينة محمد أنا عارف ومين محمد مش محتاج لأول هو مخاطب ولا غائب ولا متكلم وشخص اسمه محمد أما الضمير ما لا يدل على معناه إلا بقارينة تكلم أو خطاب أو غيبة لازم نعرف مين اللي بتكلم ومين اللي موجه ليه الكلام او مين اللي الكلام ده عنه عشان نعرف مين المقصود من الكلام اضرب امثلة يعني لان ايه المطيل فيها مرة اخرى طيب يذكر في ايدا في اخر سطر في, في الكلام هذا صفحة 72 نقول وإذا كده المبتدأ ضميرا فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا يعني مش هينفع يجي ضمير وصل ضمير متصل في بداية الكلام لأنه يعتصل بإيه ما فيش حاجة قابلية لأنه العادي من العوامل اللفظية يبقى لو ما يجي الضمير لازم يجي كنا في الفاعل ضربنا الأمثلة بالضمائر المتصلة ومنفصلة هنا مش هينفع نراب أمثلة بالضمائر الإيه المتصلة لازم يكون الضمير منفصل لو رجعنا لأمثلة أقول قوله أنا المتكلم الواحد أنا عبد الله ولازم يكون الضمير منفصل هجيب حاجة زي قبلين والثاني نحو نحن قائمون أنت فاهمون أنت مطيعه وهكذا فكل ما يقع مبتدا من الضمائر لابد أن يكون ضمير بارز يعني مذكور في الكلام ومنفصل يعني مش ضمير اتصال انما ضمير منفصل طيب التقسيم التالي بعد ما قسمنا الممتدأ إلى ظاهر ومضمر الخبر نفسه بقى ينقسم إلى أقسام ولكن قبل ما نتكلم فيها أذكركم كده بحاجة من الماضي أستحيق من زمان ونحن بنتكلم في علامات الإعراب علامات الإعراب الأصلية والفرعية فذكرنا مثلا في الرفع أول قسم من أقسام الاعراب قلنا له علامة أصلية وهي الضمة وقلنا إيه اللي يرفع بالضمة الاسم المفرد الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون توحيد ولا نون نسوه ف لما قلنا الاسم المفرد ساعتها عرفنا المفرد بإيه قلنا الاسم المفرد أو جمع التكسير أو جمع في السالم أو أحسنتم ما ليس مثنى ولا جمعا ولا, جمع ولا, جمع ولا, جمع ولا, جمع ولا ملحقا بهما ولا, ملحق بهم ولا من الأسماء الخمسة دا كان تعريف المفرد في هذا الموطن تمام نفس المصطلح اللي هو كلمة مفرد هنستخدمه تاني في تقسيم الخبر ولكن هيكون الشق الآخر منه أو يعني بسموء قسيمهم اللي هو ناحية تانية يعني من أنواع الخبر مش هيكون بقى المسنة ولا الجمع ولا الأسماء الخمسة هيكون حاجة تانية فهنقول الخبر ينقسم إلى مفرد وغير مفرد ولكن في هذا الباب يستوي في هذا النوع من الإفراد يستوي فيه بالتعريف الأول المفرد والمثنى والجمع والأسماء الخمسة كلها هتسمى مفرد هنا في هذا الباب يبقى في النحو في بعض الأحيان نفس المصطلح ييجي باب بمعنى ويجي باب تاني بمعنى تاني فهنا لما يقول لك الخبر ينقسم إلى مفرد وغير مفرد نشوف بقى غير مفرد هذا اللي هو عمل ازاي قال والخبر القسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم ولو قلت الزيدان قائمان برضو خبر مفرد هو مثنى من حيث نوع الكلمة ولكنه من حيث كونه خبرا لسه بالتعريف اللي حنشوفه دلوقتي اسمه خبر مفرد طيب قال وغير المفرد أربعة أشياء هنا بقى لما اقول لك مفرد تقول لي لا هذا مش مفرد هتقول لي إن هو واحد من الأربعة اللي جاية دي إما أن يكون الخبر جار ومجرور أو ظرف أو فعل مع فاعله أو مبتدا مع خبره الأيسر من هذا في التقسيم أن يقال ان يكون الخبر جمله او شبه جمله جمله او شبه جمله ما يعني كان بياخدوها في تعليم الثانوي العام كده شرحان مشيها جمله وشبه جملة جمله اسميه او فعليه وشبه الجمله يطلق في بعض الكتب على الظرف والجار والمجرور يبقى دول أربع حاجات إن الخبر لو ما جاش مفرد مفرد في باب الخبر هيجي واحد من الأربعة هذه إما أن يأتي الخبر جملة إسمية أو جملة فعلية أو ظرف أو جار ومجرور دول أربع حاجات يبقى في باب الخبر دي الأشياء التي يطلق عليها إن الخبر هنا غير مفرد أن يكون جمله اسمية أو جملة فعلية بمعنى أنه مركب هنا بقى قارين الإفراد هنا التركيب مركب من فعل وفاعل أو من مبتدأ تاني وخبر أو من جار ومجرور أو ظرف زمان أو ظرف مكان نشوف الأمثلة يقول نحو زيد في الدار يعني زيد في الدار زيد مبتدأ مرفوع بالاتداء وعلامة رفعي ضم الظاهره في الدار مش احنا قلنا الخبر هو الجزء المتم الفائدة يعني اول ملاقي الكلام اصبح لي معنى يبقى الخبر جه اقف وفكر وشوف هو فيه زيد في الدار وصلتني معلومة فهمت ان زيد في الدار اذا في الدار دي هي اللي أتمت الكلام فهي الخبر أي نوع نوع الخبر جار ومجرور فلما أجي أعرف حاجة زي كده أقول إيه أقول زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة في حرف جر والدار اسم مجرور بفي والجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدا إذا ده خبر إيه خبر شبه جار ومجرور أو خبر غير مفرد كل دي أثناء يعني متقارنة متماثلة تنطبق على الحالة دي خبر شبه جار ومجرور غير مفرد أو خبر مركب وزيد عندك نفس الكلام زيد مبتدا كما سبق وعندك عند ظرف مكان منصوب وعند مضاف والكاف الخطاب مضاف إليه والظرف وما بعده في محل رفع خبر المبتدأ تاني لأن هذا ما تمت به الفائدة الكلام خلص ووصلتني معلومة يحسن السكوت عليها بقوله عندك زيد عندك وإذا الخبر هو الجزء المتم الفائدة وفي المثال اللي بعديه يقول زيد قام أبوه زيد قام أبوه لما قال زيد أنا منتظر باقي الكلام قال قام و برضه ممكن يكون نقصد أن زيد هو اللي قام وممكن واحد تاني فلما خلص الجملة لقيته لا ده بيتكلم على حد تاني غير زيد بيتكلم على أبوه وبالتالي أنا محتاج الاثنين محتاج قام في الجملة ومحتاج أبوه في الجملة عشان أفهم كلام المتكلم فقام أبوه هذه جملة تانية خالص فعل ماض مبني على الفتح وأبو فاعل مرفوع احسنت بالواو نوم من, من الأسماء الخمسة وابو مضاف والهاء مضاف إليه قام أبوه مع بعضيها هي اللي أتمت الفائدة فدي جملة فعلية من فعل وفعل هما الاثنين مع بعض في محل رفع خبر المبتدا زيد يبقى لما اجي اعرب زيد قام ابوه اعربها كما تقدم مبتدا وبعدين فعل ماضي وما بعده فاعله والجمله من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا لانها هي ما تمت بها الفائده في الكلام وتم بها المعنى اخر مثال وزيد جاريته ذاهبه زيد جاريته ذاهبة من أمثلة طيفة كان مثال كده في البلاغة قال إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فإن دولته ذاهبة إذا ملك لم يكن ده من أنواع الجناس يعني إذا ملك لم يكن ذاهبة ده عطايا ومنح ويمنح الناس كده فدعه فإن دولته ذاهبة فالأولانية ذاهبة بس دي كلمتين والتانية ذاهبة كلمة واحدة فهو يقول إيه زيد جاريته ذاهبة طيب زيد مبتدأ طيب وجاريته ذاهبة مبتدأ ثاني جاريته مبتدأ ثاني جاريته مضاف والهاء مضاف إليه ذاهبة هي خبر بس مش خبر زيد ما ينفعش حد يقول إيه زيد ذاهبه لسه قايلين يتطابق في التذكير والتانيث تمام يبقى ذاهبه دي خبر جاريته يبقى زيد مبتدأ جاريه مبتدا ثاني وجاريته مضاف والهاء مضاف اليه وذاهبه خبر جاريه والجمله من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الاول زيد هذا رابع وآخر نوع من أنواع الخبر المركب غير المفرد إما أن يكون جرا ومجرورا أو ظرفا أو جملة فعلية أو جملة اسمية طيب هنا الشيخ بيقول المفرد المراضب المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة هيأتينا فيما بعد وإحنا بنتكلم على المنادى تقسيم آخر للايه؟ للمفرد وغير المفرد ف... يعني اللي موجود في الكتاب موجود في الكتاب هنا يا ثلاث. ثلاث ابواب مختلفه كل مره اقول لك ايه ينقسم الى مفرد وحاجه تانية بس في ثلاث مواضع الحاجه الثانيه غير الاولانيه فالباب الاعراب قلنا المفرد ما ليس مثنى ولا جمع ولا ملحقا بهما ولا من اساء الخمسه قلنا المفرد ما ليس جمله ولا شبه جمله وهناك هنقول حاجه تانية في باب المنادى بقية الأنواع عشان الشيخ محمد مازعان شيء في كتب أخرى مش معناها فاا فبيقول إيه وغرد نوعان جملة وشبه جمله والجملة نوعان جملة اسميه وجملة فعلية ثم ذكر أمثلة فقال والجملة الاسميه هي ما تألفت من مبتدأ وخبر نحو أبوه كريم من قولك محمد أبوه كريم المعنى لم يتم إلا بتمام جملة أبوه كريم وبالتالي هي كلها مبتدا وخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول محمد الجملة الفعلية ما تألفت من فعل وفاعل أو نائبه نحو سافر أبوه في قولك محمد سافر أبوه ونحو خالد يضرب غلامه فذكر مثال جملة مبنية للمعلومة أخرى مبنية لمن لم يسمى فاعله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 تمام. ومن اسمه صرحًا صرحًا من سلم المسلمون دعكم خلينا نقف عند المسلمون المسلم من سلم المسلمون من سلم فعل المسلمون واحدة واحدة بس عين عشان نستوعب المسلم <مسلمو> من سلم المسلمون من لسانه ويده سلم فعل سلم فعل طيب فين بقى الخبر مجموع من المسلمون من سلم المسلمون من سلم المسلمون سلم من المسلمون سلم المسلمون من سلم ماشي كده <تصفيق> <تصفيق> ال... الصلة... الم... من سلم من من المسلمون جمله الصله كلها في محل حسن بمعنى الذي الموصول مع صلته كله على بعضه في محل رفع خبر المبتدا وبالتالي لو احنا جينا بقى نفصلها نعرف بمن هنا إيه؟ بمعنى الذي وما بعده جملة أصلة ل محل من الأраб والاسم الموصول وصلته في محل رف خبر المبتدع المسلم من سلم المسلمون. طيب هو بيقول إذا كان فإذا كان الخبر جملة يعني مش شبه جملة يعني أحد شقي الخبر المركب فإذا كان الخبر جملة تحتاج هذه الجملة إلى رابط يعني لازم يكون في حاجة بتقول أن الخبر ده بتاع المبتدأ ده لازم الكلام يرتبط أوله بآخره زي ما قلت لما جينا قلنا كده سافر أبوه محمد سافر أبوه أنا عرفت منين أن سافر أبوه دي المقصود بها محمد من هذه الهاء سافر أبوه ففي ضمير قال لي ان الجمله دي بتاعة المبتدا ده لان في ضمير عائد في الجمله على المبتدا اللي قبلها على طول لما جينا نقول محمد ابوه كريم برضو ما مازال فيها ضمير هذه الها ابوه كريم يبقى في حاجه لازم تربط الكلام ببعضه عشان اقدر انا اميز ان المعنى تم وان الكلام ده الخبر ده بتاع المبتدا ده وانا مطمئن ده اسمه ايه ده ضمير رابط يربط الخبر بالمبتدا زي لما قال خالد يضرب غلامه ما زال برضه في رابط يربط الخبر بالمبتدا اللي يلهى يضرب غلامه وقد يكون هذا الرابط اسم إشارة زي ما يقول الشيخ محمد هذا رجل كريم محمد هذا فانا ميزتهك يعني أنا بكلم واحد يقول له محمد هذا رجل كريم فبرضو الكلام ما فيهوش لبس أنا عارف من المقصود برجل كريم هو محمد هذا فإيه ده نوع من أنواع الروابط طيب لما الخبر يجي جملة اسمية أو فعلية يحتاج أن يكون فيها رابط يفيد ارتباط الجملة دي بمن قبلها في الكلام تمام وهذا ده بالعرب اللي هو نفك اللبس من الكلام ما يكونش فيه ما يعني يعني يلغز ولا يعني يعجز السامة عن الفهم وبالتالي في بعض الجمل لو الكلام واضح جدا ومش محتاج حتى هذا الرابط لم تشترطه اللغة العربية يعني في بعض السياقات الكلام ما فوش لبس فما احتجناش إلى هذه القاعدة يعني القاعدة اللي هي لابد من وجود رابط في الجملة في الخبر إذا كان جملة اسمية أو فعلية لازم يكون في ضمير أو اسم إشار يعود على المبتدا قال لك لو كان الخبر والمبتدا هم هم بمعنى واحد يعني هو مش كلام تاني كما في قول صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي فين الخبر اللي تمت به الفائدة لا إله إلا الله واحنا قبل ما نقول لا إله إلا الله فهمنا هو صلى الله عليه وسلم كان يقصد إيش ما فهمنا هو بيقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لو سكت هنا مفيش لسه مفيش الفائدة فقال إيه لا إله إلا الله يبقى جملة لا إله إلا الله هي الخبر صح طفين الرابط هل في ضمير هل في اسم إشارة طب ليه مش لسه قالين لا إلا الله يقول لا إسمية صح ما مش فعلية مش مصدره بفعل طيب قلنا الخبر إذا كان جملة إسمية أو فعلية فإنه يحتاج إلى رابط يربط الخبر بالمبتدا وهذا الرابط إما أن يكون ضميرا وإما أن يكون اسم إشارة طيب في هذا الحديث ولا في ضمير ولا في اسم إشارة ليه لأن الخبر هو عين المبتدا، يعني جملة الخبر لا إله إلا الله هي عين, عين جملة أفضل ما قلت يعني هي دي المقول هي دي الجملة المقولة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي هو لا إله إلا الله فإذا كان الخبر هو عين المبتدا، لن نحتاج إلى رابط لان حتى أنت من غير رابط المعنى واضح ما فيش لبس ما فيش أي أزمة أنا أنا أي واحد كل واحد فيك سمع هذا الحديث مئات المرات من قبل لم يتردد لحظة في فهم المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله جملة اسمية خبر لا يحتاج إلى رابط ليه لأن الخبر هو عين المبتدأ فما فيش رابط ما فيش لمس طيب وشبه الجملة نوعان أيضا كما الجملة نوعان اسمية وفعليه شبه الجملة نوعان جار ومجرور أو ظرف نحو علي في المسجد علي مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه هي الضمه طيب في المسجد جار ومجرور والجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدا طيب الطائر فوق الغصن الطائر فوق الغصن نفس الكلام الطائر مبتدا مرفوع بالضم بالابتداء وعلى مترفع الضم الظاهرة وفوق ظرف مكان فوق مضاف والغصن مضاف إليه وشبه الجملة من الظرف وما بعده في محل رفع خبر المبتدأ الطائر ليه لأنه ما تم به المعنى وما حصلت به الفائدة في الجملة كالله بر والأياد شاهده ومن ذلك تعلم أن الخبر على التفصيل خمسة أنواع مفرد وجملة فعلية وجملة اسميه وجار مع مجرور وظرف وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا تمييز الخبر في الكلام يدور مع المعنى يعني تمييز الخبر للأولاد في المدارس بيأخذوا هذا الكلام في الصف السادس حتى في في المدارس العادية وفي الأظهر لأن المناهج واحدة لحد سنة ستة بيبدأوا يزيدوا في الأظهر ونقول إعداده بيأخذوا نفس الكلام فنتيجة أن وعي الأطفال لسه مش مكتمل من الأسئلة الملغزة والصعبة أن يقولوا طلع الخبر <تصفيق> وبعدين يجب له جمنة زي دي زيد جاريته ذاهبة فالولد يقف محتار جاريته ولا ذاهبة ما كلها حاجات مرفوعة دي تنفع ودي دن... <تصفيق> فلا بد أن يحكم المعنى دائما أبدا هتلف وترجع للمعنى الإعراب فرع المعنى هتعرف كملة جاريته ذاهبة كلها خبر إمتى لما تعرف ان هذا هو ما تم به المعنى إن الحد جاريته أنا ما استفدتش حاجة زيد جاريته ملها مع فين فين الكلام المفيد ذاهبه يبقى انا استفدت لما خلصت جاريته ذاهبه هل ذاهبه مع زيد لوحدها تكفي منفعش يبقى مش هي خبر زيد يبقى في حاجه تانية محتاج ابحث عنها يبقى جمله جاريته ذاهبه هي ما اتمت المعنى يبقى الجمله دي هي الخبر وكذلك في الجمله الفعليه وكذلك في الظرف والجار والمجرور فمن الأسئلة المتعارف عليها والمشهورة أن هو لك استخرج الخبر من ال من القطعة الآتية طلع خبر مركب خبر مفرد خبر ااا اسم جملة اسمية خبر جملة فعلية وبين الرابط وأشياء من إيه من هذا القبيل فاحنا عربنا كثيرا من الجمل دي فممكن نشوف بس الشيخ كي كيف كيف كيف يجيب هذه الأسئلة الشيخ محمد عبد الحميد لن نتأكد أن نحن على إيه؟ على خطاه نسير رحمه الله يقول اعرف الجمع الأتية خلونا ناخد التانية والذي محمد قائم يقول محمد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة طبع الحمد لله الشيخ وحده الحميد بيفصل لما يفصل يقول مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة في آخره قائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه ضمه ظاهرة في اخره طيب محمد حضر ابوه محمد مبتدا وحضر فعل ماض مبني للمعلوم ولا <تصفيق> فعل ماض مبني المعلوم ومبني على الفتح في نفس الوقت هذول نوعين من البناء بناء المعلوم وبناء على الفتح de voorwaarden van de van de de voorwaarden de de de de de de de de de de والجمله من الفعل والفاعل كلها في محل رفع خبر المبتدا محمد طيب اللي بعدها محمد ابوه مسافر محمد مبتدا وابوه مبتدا ثان لان الجمله هنا بدأ باسم فما هي جمله فعليه ولسه الكلام ما تمش لبعدها مش الخبر لبعد الخبر هيجي لسه بعد شوية لما الكلام يتم بأبوه مبتدأ مرفوع أيضا بالواب وأبو مضاف تمام ومسافر خبر من اللي هي خبر اللي هو أبوه وجملة أبوه مسافر من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدا الاول محمد أبوه مسافر ثم محمد في الدار مبتدا و ومجرور مجرور وشبه الجمله من الجار ومجرور في محل رفع خبر المبتدا ثم محمد عندك ظرف مكان و تكلمنا فيها فيما سبق طيب بيقول بقى إيه في التمرين اللي بعدي في آخر الصفحة بين مبتدأ والخبر ونوع كل واحد منهما من بين الكلمات الواقعات في الجمل الآتية ده السؤال اللي أنا كنت رأيه والله ما رأيته ولكن يعني <تصفيق> فسؤال مشهور فيقول إيه المجتهد يفوز بغايته آه من ضمن ال ما السؤال للآخر يا مشيخ يعني قراءة السؤال نصف الإجابة ونوع كل واحد منهما من بين كلمات الواقعات في الجمع الأتية وإذا كان الخبر جملة فبين الرابط بينها وبين مبتدائها إذا كان الخبر جملة بين الرابط طيب المجتهد يفوز بغايته نرفع دينا بقى كده وإيه ووحدة ووحدة علشان الكل يشارك إن شاء الله المجتهد يفوز بغايته أحسنت. احسنت طيب مش احنا قلنا يفوز فعل مضارع الفعل يحتاج الى فاعل فنبحث عن الفاعل أين الفاعل؟ لا مين اللي بيفوز؟ مين اللي يفوز؟ هو يبقى في ضمير هنا عاهد على المشتهد مستتر يفوزه هو يبقى الفاعل ضمير المستتر تقديره هو حرف جر الجملة يفوز والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع طيب احنا مش هنعرف كله احنا عايزين بس نبين فين الخبر وان كان السبيل الى ذلك هو الاعراب عشان نعرف الخبر فين وانت احسنت صنع الرابط هنا هو نعم فجملة يفوز بغايته كلها في محل رفع خبر المبتدأ المجتهد لإن هي ما تم به المعنى وفين الرابط لا الرابط هو ذلك الضمير المستتر هو العائد على المجتهد نعم نعم لو قلنا المجتهد يفوز كلام سليم صح وبالتالي ما زلت برضه لازم يكون فيه رابط صح ده اللي خلنا نقول إنه هو لان الفاعل لابد يوجد طالما الجمله فعليه لازم هلاقي فيها فاعل فالفاعل هو العائد وليس الضمير ان يمكن حذف كلمه ضرايته كما افاد الشيخ محمد بارك الله طيب السائقان يشتدان في السير السائقان يشتدان في السير يعني طالعين مشوار مسرعان نعم لا بقى الخامس والسادس دلوقتي يا شيخ الرابع دي قديمه جدا والسابع كمان والله في بعض السيارات يعني. طيب السائقان يشتداني في السير فين الخبر بعين جملة الخبر وبين الرابط خبر ونوعه والرابط إذا كان جملة فضل يا شيخ يشتداني في السير أحسنت يشتداني في السير والرابط طب ليه مستتر يا شيخ طب أنت بقى طب خلاص بقى تعال نعرب بقى طرمة طرمة أحسن ألف طيب يبقى ألف الاثنين فاعل وهي العائد على طيب النخلة تؤتي أكلها ده أي نوع نوع الخبر جملة فعلية والرابط فين أحسن الرابط هي مستتر بعد الفعل هو الفاعل Ta' het i, en en ja, الصوف يؤخذ من الغنم الصوف يؤخذ من الغنم الصوف مبتدأ والخبر فين جملة يؤخذ خبر جملة فعلية والرابط ضمير مستدت تقديره هو طيب نشوف بقى حاجة صعبة شوية حسن السئلة سهلة أقول En ik denk Falk. het een goede Falk. is al het een is is الخبر بما يفعه طيب تاني نرجع تاني الاعراب فرع المعنى واحنا قلنا ان الخبر هو الجزء المتم الفائده كالله بر والايادي شاهده طيب انت اعرف انت بتسالني سؤال بقول لك والله انت ادرى هل تم المعنى ام لم يتم المعنى het is een heel belangrijk punt. Ik heb een aantal vragen gesteld. Ik heb een aantal Ik heb een een aantal vragen gesteld. Ik heb een de vragen gesteld. Ik Ik heb een aantal vragen gesteld. Ik heb een aantal vragen gesteld. Ik heb een aantal vragen gesteld. Ik Ik ماشي مود لازم تعرف إن اللي صحيح في السياق صحيح في السياق آخر. يعني لو قلنا إن أنت أعرف الكلام مترتب على سؤال قبله بتقول لي إيه. ترى؟ أ أسألك أيهما أنفع لي؟ أقول لك أنت أدرى، أنت أعلم، أنت أعرف. فتم الكلام جيد. أنا ابتداءتك من البداية قلت أنت أعرف بما ينفعك. مش معنى إن في كلام باقي. أنه هو لازم يكون في الخبر جزء من الخبر لأن المعنى أنت أعرف تم يجوز لنقول لك أنت أعرفه أنت أعلمه ما بعدها متعلق به يعني جر ومشهد متعلق بأعرف الجر والمجرور شبه الجملة يحتاج إلى متعلق يعني لازم يكون جاي في حاجة قبلي متعلق هو بيها فهي أعرف بما ينفعك متعلقة بأعرف ولكنها ليست جزءا من الخبر بالمعنى الإعرابي لأنها جزءا مفسرا من المعنى ولكن لا يتوقف المعنى عليه توقفا تاما بمعنى أنه ينفع شيله فطالما ينفع شيله من الكلام ومازال الكلام مفيد يبقى هذا يضيف فائدة إضافية في الجمله لكن ما زال قبلها كلام مفهوم أنت أعرف فهي الخدعه هنا إن هو الخبر مفرد وما قبله متعلق به هو من ومجرور متعلق بأعرف لأنها أفعل تفضيل ولكن ما هوش جزء من الخبر يعني هل انت تقدر تعرف وتقول معلش اعرف كده هل ينفع تقول اعرف مبتدأ ثاني وبما ينفعك خبره هل الكلام ده ليه معنى هل يستقيم ايه بقى هو لو الخبر هنا جملة اسمية اين مبتدأوها واين خبروها وأعرف طب أعرف إن تعرف خبر خبر مفرد خبر مرفوع على مرفوع الضمة بما ينفع بجار مجزور متعلق بين ولكنه ليس من تم هو من تمام الفائدة أو هو كل الفائدة المعنى كله مش فيه بما ينفع آه أنت ولكن تم المعنى يحسن السكوت عليه عند قولي أنت أعرفه هو سؤال صعب مشكل طيب المسكين من حرم نفسه وهو واجد أو والله العظيم المسكين من حرم نفسه وهو واجد مسكين بالمعنى مش بالمعنى الشرعي المسكين من حرم نفسه وهو واجد المسكين مبتدا من موصول اسم وصول معنى الذي وجملة الموصول وصلته نعم طيب والدي عنده حصان والدي عنده حصان حد بقى يجيب السؤال ده حد يرفع يده كده ويمسك الجملة ويقسمها أجزاء وقالنا فين الخبر وما نوعه والدي عنده حصان فيش أي متطوع ولا واحد <تصفيق> والدي عنده حصان قول كده شيخ مبتدأ. احسن والدي مبتدا ماله لا مش لا الثالثه قل <تصفيق> <كل> الثالثة تدخل <تصفيق> المناسبه عشان يقال المتكلم نعم عنده حصان شبه جمله خبر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 مفترض أن أنا لما أقول والدي عنده واسكت يحسن السكوت على آدم يبقى الحصان لي داخل في المعادلة صح؟ ما لما أنت ما هقول تديش الحصان الحصان ضروري <تصفيق> يركب ولا <اللي> يجيم منفردا يقول <تصفيق> لا هم شوفوا قلنا في محل عندنا حصان شوفوا قلنا في حربة. يعني فاضل على الكلام ده بعض الرتوش فاحنا نأخذ رتوش دي من إيه جزاه الله خيرا أنت كده مشيتنا تلتين المشوار. تفضل تفضل يا شيخ عندنا يبقى قدم في محل رفع احسن بارك الله فيك بارك الله فيك يبقى هنا الخبر جمله اسميه شوف يعني الخبر هنا هنا عندنا خبرين في الجمله دي عندنا خبر المبتدأ الثاني ده شبه جملة وده مقدم اللي هي عنده وبعدين عنده حصان أصلها حصان عنده مبتدأ وخبره هي كلها على بعضها الجمله الاسميه هذه في محل رفع خبر المبتدأ الأول والدي فده إيه مثال جيد أخي له سيارة نفس الكلام فمش هنعدها إيه نعم في تقديم الخبر هنا مقدم على المبتدا عنده حصان وده العمل اشكاليه ولكن احنا احتكمنا لإيه في النهاية احتكمنا للمعنى لن نكتفي نعم حصان مبتدا ثاني مؤخر وعنده خبره مقدم عليه والجملة الاسميه من المبتدا الثاني المؤخر وخبره المقدم عليه في محل رفع خبر المبتدا الأول ثاني الحكم في ذلك هو المعنى ليه اعتراضنا على أخينا وقلنا له لا مش هين فيكون عنده خبر والدي لأن المعنى لم يتم لما قلنا والدي عنده ما استفدنا ما الشيء والرابط عشان برضو احنا كنا مطالبين بالرابط في السؤال والرابط هو الهاء عنده تنك الهاء هي الرابط ونفس الهاء في اخي له سيارة هو نفس الايه نفس السؤال تماما بقي الاسئلة من الاسئلة اللي اطلب فيها تكوين الجمل Vang elk jar en majrour, mmm, wat je hebt, met de juiste begin, in de koffer. in de koffer. Toen, en de zèvelen nog de zèvelen, dat ga je. Nam? Ali? Alma korro. Alma korro. Alma korro. Alma korro. Ik mm. heb een kenteken van in de mager, en van en het heb een in van de kader. Ik heb een kenteken in de van in de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 Laten we een beetje meer over de ik gaan praten. We hebben een aantal verschillen. We We hebben een aantal verschillen. Ik heb een aantal verschillen. We hebben een aantal Dan gaan we naar de machine. ik heb, de mafaddukum, zeerder, zeerder, zeerder, zeerder, zeerder, zeerder, ik zeerder, zeerder, <تصفيق> طيب. انا اخذ يعني عناوين رئيسة ورؤوس اقلام بس للايه دايما تفتيح الموضوع قبلها يخلي الشرح بعدها اسحي وايسر بحيث بتكون دي تاني مرة سمعت فيها الكلام مش اول مرة فاحنا مش هناخد الدرس كله ولكن على الاقل هنفتح رؤوس الاقلام اللي فيه فهو ابن ابن ابن اجرون بشرح هو بيشرح المرفوعات من الأسماء خلص الفاعل ونائب الفاعل حيث أنه مفهمش تفاصيل أكثر من كده يعني خلاص الفاعل بتعريفه بأنواعه صريح ومؤول وظهر ومضمر انتهى الباب ونائب الفاعل نفس الكلام كان في بعض الزيادات في التغيير الطارق على الفاعل وأنواعه هو جاب شوية حاجات و... وأجل شوية حاجات لكتب أخرى ف... مؤمرة ليه مؤمرة فلما انتهى من باب المبتدا أو الخبر حس ان في امور كثيرة يعني ربما يصير من الاجاز المخل ان هو لا يذكرها ان الجملة الاسمية هو الجملة الفعلية ذكر في نصف كتاب الاول ما يمكن ان يطرق عليها من تغيير لما ذكر نواصب الفعل المضارع وجوازم الفعل المضارع ولو كانت باقي الأفعال المبنية لا يضرها ما تقدم عليها لا ناصب ولا جازم إن هي كده كده إيه مبنية مش هتتغير بتغير العوامل لكن لما, لما شرح الجمله الاسميه مبتدا وخبر شق عليه أنه هو يوجز إجاز مخل فكان لازم يجيب بعدها ما قد يطرق على الجملة الاسمية اللي هي فعلا ممتدأ وخبر زي ما هو عرف فيما سبق ولكن يدخل عليها في بعض التراكيب ما يسمى بالنواسخ نواسخ يعني إيه؟ يعني أشياء وعوامل هتدخل على الجملة الاسمية التي كانت مبتدأا وخبرا مجردين فتغير نوعا ما في الجملة الاسمية دي وعدم ذكر هذه النواسخ يخل بالغرض من المقدمة والغرض من الكتاب لأنك ما أكثر ما تجد هذه الترتيب في استعمال العرب في القرآن الكريم وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي كتابات فبدأ يفرع ويذكر مسائل متعلقة بباب المبتدا والخبر طيب فذكر باب نواسخ المبتدا والخبر بيقول إيه قال باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر مع إنه ذكر في أول تعريف المبتدا أن يكون عاريا من العوامل الألفظية ولكن مع ذلك حتى إذا استنفت الجملة معناها تعرفها كمبتدا وخبر ينفع يدخل عليها بعض العوامل تنسخ المبتدا والخبر فيصبح المبتدا شيئا والخبر شيئا آخر والاثنين متعلقين بهذا العامل الجديد. اللي داخل على الجملة عن إسمه ف... فبيقول إي بيقول الشيخ الشارح خلينا في المثنى بيقول وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإنا وأخواتها وظن ظننت أو ظن وأخواتها آه هي أخوات. لا لأخواتها بس يا شيخ وما ما طلعش لا لأصل ولا لفرعون هي المساوي بس فكان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها فالشيخ في الشرح يقول ايه وهذه العوامل التي تدخل عليهما يعني على الممتدأ والخبر فتغير إعرابهما بعد تتبع كلام العرب الموثوق به على ثلاثة أقسام وبعدين قسمها من حيث الأثر يعني لما بتدخل بتعمل ايه فقال لك منها القسم الاول يرفع المبتدأ وينصب الخبر طب ما هو المبتدأ اصلا مرفوع ايه نعم يبقى النسخ بقى والتغيير هنا هي بترفع المبتدأ وبعدين بانه اختل فيه شرط من شروط المبتدأ وهو التجرد عن العوامل اللفظية فما يبقاش مبتدأ خلاص بقى حيب حيب حاجة تانية حينسخ حيتغير من كونه مبتدأ إلى كونه اسما لهذه العوامل الداخلة عليه فيقول القسم الأول يرفع المبتدأ وينصب الخبر وذلك كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويصبح اسما لها وتنصب الخبر ويصبح خبرا لها وترفع كان الاسم وتنصب الخبر ككان سيدا عمر ككان سيدا عمر يعني هو ابن مالك وهو يمثل لكانه اضطر أنه يقدم ويؤخر عن عشان يحافظ على الرجز بتاع البيت وترفع كان الاسم وتنصب الخبر ككان سيدا عمر طيب والقسم الثاني ينصب المبتدا ويصبح اسما لها وترفع الخبر عكس الأول وهي إن واخواتها وهذا القسم كله حروف وما قبل كله أفعال تمام يعني كان وأخواتها أفعال مشيها وإن وأخواتها حروف Inna واخواتها حروف Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Azizun Nieuw. Nieuw. azizun Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Nieuw. من أشد الناس <تصفيق> لي معه ذكريات <تصفيق> في مسابقات القرآن فمرة من ذات المرات يعني تخيل بقى لو أنت داخل مسابقا في القرآن كله وقدامك بحر 30 جزء وداخل بقى متوقع يعني أسئلة هتسأل بقى وتقرأ ثلاثين جزء السؤال ربع على الأقل <تصفيق> أقل حاجة أعتقد يم أول سؤال <تصفيق> أول سؤال في المسابقة إن الله عليم حكيم فين <تصفيق> آه. فين كذن الله عليم أول سؤال طب خلي فيه شوية أسئلة تانية يعني <تصفيق> أوه خلي ده للآخر <تصفيق> Fëannie, Fëannie, Fëannie, Fëannie, Fëannie, Fëannie, Fëannie, Fëannie, Fëannie, دور عليها ده الواجب بتاع الحصة. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أه> إن الله عليم حكيم. شوف بس, <العلودي> <بس النهاردة <دا> الموضوع سهل. نظا <نهار> في برامج على المشاعر في ايه وزمان كان صعب جدا الكلام ده من اكثر من عشرين سنة. فطبعا كان البحث عنها صعب جدا. <أه> <أه> في احد النصفين. طيب القسم الثالث ينصب المبتدا والخبر جميعا. وذلك ظنَّ أو ظننتُه وأخرَتُه هيتنصب المبتدَّع وتنصب الخبر والاثنين واحد تبقى اسمها والثاني يبقى فعل خبره طيب وتسمى هذه العوامل بالنوازخ لأنها نسخت حكم المبتدَّع والخبر أي غيرته وجددت لهما حكما آخر غير حكمهما غير حكميهما الأول يعني بدل ما كان مبتدا بقى اسم لحاجه وبعد ما كان خبر بقى خبر لحاجه تانية وزي ما قلنا كان واخواتها كلها افعال ان واخواتها كلها حروف ظن واخواتها ايضا كلها افعال ترجع كلها افعال ظننت الصديقه اخا ظننت الصديقه اخا طيب وبعدين يشرح كان وأخواتها وكيف تعمل وإن وأخواتها وكيف تعمل وبعدين ظلنا وأخواتها ابن مالك بيقول يا شاهد محمد ذكرنا بالبيت بتاع كان وأخواتها كان ظل بات أضحى أصبح امسى وصار ليس زال بريح دي إياه أخوات كان ابن مالك حطهم كده كلهم إلا واحدة في بيت ففرطهم برضو الشيخ ان كان ظل بات أضحى اصبح كان وأمس وأصبح واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منهما يعني ما تصرف منهما يعني دي كلها ماضية إذا جاءت مضارعة ايضا تعمل نفس العمل لن يزال هو ولن يصبح هو ويضحي الرجل يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي غير ذلك نسأل الله السلام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا اوليس عمر طبعا ازاي حد يفوت حاجة زي ازاي تسيبوني يقول وليس عمر ينفع كده <تصفيق> الا ان يكون التنوين للتنكير وليس عمر شاخصا هنا وليس عمر شاخصا وما اشبه ذلك فهذا القسم الاول من اقسام النواسخ كلها افعال وهي ترفع المبتدا ويصبح اسما لها وتنصب الخبر ويصير خبرا لها ومنها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 zou je jezelf of je dat de moravet niet meer